بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرطا والناشقات نشقا والسابقات سبقا فالسابقات سبقا قَالُوا لَئِنَّا لَمَوْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا هل أساك أديث موسى إذ ناداه أبوه بالوالي المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه قضى فقل هل لك إلا أن تذكى فأخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعفا ثم أربى يسعى فحشى فنادى فضل أن ربكم الأعلى فأخذه one 我安 well,